قال رحمه الله الحديث الخامس عشر قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا قال رواه الامام البخاري ومسلم هذا الحديث احد جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تعليق كمال الايمان على افعال يقوم بها المؤمن او يتركها لان في فعلها اكمالا لايمانه ولان في تركها دفع اذى وسوء عن نفسه وعن غيره ففيه كمال للايمان ومن هنا عرفنا ان شعب الايمان منها ما يكون بالفعل ومنها ما يكون بالترك فالفعل تطلعا لمرضاة الله جل وعلا والترك احتسابا لرضى الله سبحانه وتعالى فمن هنا كانت هذه الافعال من, شعوب من شعب الايمان وقد مر بنا ان للايمان شعبا بضعا وستون او بضع وسبعون شعبة كما جاء في الحديث اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان وفي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل جملة شرطية فقول الخير أو الصمت عن قول غير الخير شرط في كمال الإيمان شرط في تحقيق الإيمان فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وقوله بالله يعني يؤمن بأن الله تعالى هو الإله المستحق للعبادة خالق الخلق فيندرج تحت هذا أنواع التوحيد الربوبيه والألوهية والأسماء والصفات فمن كان يؤمن بالله انه الاله المستوجب للعبادة المستحق لها لكماله ولجلاله ولانه خلق الخلق فليقل خيرا او ليصر وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤمن باليوم الاخر على انه حاصل وعلى أنه واقع وهذا أيضا من أركان الإيمان كما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل ما الإيمان قال ان تؤمن بالله واليوم الآخر, وأن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإنما خص اليوم الآخر لكثرة من ينكره ولكثرة من يشكك يشك فيه ويتردد فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الركنين من الأركان لأهميتهما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل والفاهنا دخلت على جواب الشرط لانه يجب اقترانه بالفاء حيث انه طلب لان الفعل او الجملة اذا لم تصلح ان تكون فعلا للشرط يجب اقترانها بالفاء فقوله هنا فليقل خيرا اي قولا خيرا و النكرة إذا جاءت في سياق الشرط دلت على, الايه؟ على العموم أي عموم الخير وهذا يدلنا على أن القول الخير هو مما يتعبد الله به العباد حيث اعتبره من كمال الإيمان التلفظ به والقول به من كمال الإيمان كما أن ترك ال... الشر والسكوت عنه يعد من كمال الإيمان ولذلك قال فليقل خيرا أو ليصمت ومعنى ليصمت يعني ليسكت هذه الفاء واقع في جواب الشر فهي مرتبطة به وأما الفاء الفصيحة فتاتي للتفسير وتاتي لبيان يعني بعد ان تاتي بجمله مجمله بجمله غير واضحه فتعقبها بجمله اخرى لتفسيرها وتوضيحها فتسمى بالفعل الفصيح ايش؟ لا لان هذا مقول القول فليقل ايش؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وهذا أيضا وجه من وجوه الإيمان وركن من أركان الإيمان وشعبة من شعب الإيمان وهي إكرام الجيران وسيأتي الكلام على ذلك عند الشارح حيث قسم الجيران إلى ثلاثة أقسام جار له ثلاثة حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد أما ذو الحق الواحد فهو الجار غير المسلم وأما ذو الحقين فهو الجار المسلم وأما ذو ثلاثه الحقوق فهو الجار القريب المسلم وسيأتي أيضا الكلام على حدود الجوار وما حدوده والجيران يتفاوتون لأن الله سبحانه وتعالى سماهم قال والجاري للقربة والجاري الجنوب وهناك فرق بين الجاري للقربة والجاري الجنوب وقد حدد الجوار بمسافة قدرت بأربعين منزلا من كل جهة وبعضهم يقول الجوار الجار هو الذي تلتقي معه وتجتمع معه في مسجد واحد يعني في غالب الأحيان يلتقي الناس ويصلون في هذا المسجد القريب من الذي يضم الناس حول الذين يسكنون حول المسجد يسمون بالجيران وعلى كل حال فالجار له خصوصية في الشريعة الإسلامية والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذه الخصوصية بقوله ما زال جبريل يوصيني بالجاع حتى ظننت أنه سيورث إلى غير ذلك من الآثار التي سنتكلم عنها بشيء من التفصيل عند الكلام على هذا القدر من الحديث قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومسألة الإكرامي إكرام الضيف هي من الإيمان وليست مجرد عادة ولذلك يجب على المسلم أن يتخلق بها حتى تكون من خلقه لأن إكرام الضيف الله سبحانه وتعالى حث عليه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به والإنسان إذا اعتبر إكرام الضيف من الطاعة ومن العبادة صار عبادة يتعبد بها وصار امرا شرعيا مقصودا من الشرع وليست مجرد عادة يقوم بها الإنسان ومن هنا عد تكريم الضيف شعبة من شعب الإيمان شعبة من شعب الإيمان والمؤلف سيتكلم على هذا أو هذه الشعبة من شعب الإيمان بما يبين أهميتها ومكانتها وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وإبراز مكانتها في المجتمع المسلم لأن هذا مما يتميز به المسلمون عن غيرهم فإن غير المسلمين قد يبدو منهم شيء من الكرم لكنه في الغالب يكون لأمر مادي إما لأن يطلب أكثر منه وإما لأن يكون من باب الرياء والسمعة وإما أن يكون يعني من باب المصالح تحقق به مصالح دنيوية بخلاف اكرام الضيف في الشريعة الاسلاميه فانها من اعمال الايمان وانها من شعب الايمان وان الحامل عليها هو الايمان وان الحامل عليها هو رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى يعلق الامام ابن رجب رحمه الله على هذا النص قائلا هذا الحديث خرجاه يعني البخاري ومسلم من طرق عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وفي بعض الفاظها فلا يؤذي جاره بدلاً من قوله فليكرم جاره وفي بعض الفاضها فليحسن قرى ضيثه يعني الامر ليس بمجرد الضيافة بل فيه ما يزيد وهو الاحسان في القرى والقرى هي الضيافة يعني يتخير له افضل ما عنده وفي بعضها فليصر عماه بدل ذكر الجار على اعتبار ان من اهل العلم من فسر الجار بالمرأة بالزوجة فمن يكون من اقربائها يكون من ذوي الارحام ولذلك يكرمهم بسببها ولان العرب اعتادت انها تسكن يسكن الاقرباء و. أهل, أهل القبيلة الواحدة والجماعة الواحدة اعتادت أن تسكن في مساكن متقاربة، فهم من حيث السكن جيران. يضاف إلى ذلك أنهم من ذوي الأرحام، فيتحقق هذا المعنى في قوله. فليصل رحمة هذه الفاظ جات في الحديث او لعل المسألة لم تكتصر على هذه الانواع الثلاثة بل هناك انواع يجب ان يكرموا وان يخصوا بخصائص تعدوا من شعائر الايمان قال وخرجاه يعني واخرجوا هذا الحديث بمعناه لكن من غير رواية أبي هريرة فهي شواهد لحديث أبي هريرة مما يدل على أن هذا الحديث مشهور في أوساط التابعين مشهور في أوساط الصحابة رضوان الله عليهم وأنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم تواردوا على روايته فهو من الأحاديث التي إن لم تبلغ حد التواتر فإنها قد تجاوزت حد الشهرة قال وخرجاه أيضا بمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المحقق وقد رواه البخاري ومسلم وصحاح ابن حدبان قال وقد رؤي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما ومن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهم من الصحابة فهؤلاء كلهم أخرجوا هذا الحديث أو بعض أجزاء هذا الحديث ومما يدل على شهرته نعم. يسأل يقول ما الفرق بين الشاهد والمتابع ولو أحن السؤال على من يعرف من أصحاب الحلقة ما هذا بتحبحي نقول يعني قصدك أن المتابع أن يروي الحديث من طرق تنتهي هذا الصحابي وقد تكون المدار على من دون الصحابي يعني مثلا حديث روى عن عائشة يرويه عن عائشة عروة ابن الزبير ثم يرويه عن عروة عدد من الرواد هؤلاء الذين يتتابعون في روايته عن عروة عن عائشة كل طريق منها يسمى متابع إذن التعدد في داخل الرواية الواحدة يسمى بالمتابع وأما الشاهد أن يروي الحديث صحابي غير عائشة رضي الله كما هو الحال هنا لما ذكر أبو شريح وعائشة وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي أيوب كل هؤلاء يشهدون لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال فقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان إذ لا يفعلها الإنسان إلا تطلعا لكمال الإيمان قال وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان وهذا هو مذهب آل السنة والجماعة أن الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان فالاعمال جزء من مسمى الإيمان لكنها جزء كمال بحيث إنها لو نقضت إنما ينتقض كمال الإيمان لا حقيقه الايمان بخلاف ما ذهبت اليه المعتزله حيث يعدون الاعمال جزء ناقص ولذلك حكموا على من يرتكب الكبيره او لا يفعل اركان الايمان يحكمون عليه بانه ليس بمؤمن يسلبونه الايمان أما اهل السنه والجماعة فيقولون هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان وفرق بين أن يكون ناقص الإيمان وبين أن يكون مسلوب الإيمان حيث وذهب جماعة وهم المرجع لا يعدون العمل من الإيمان ولذلك عندهم الإيمان عبارة عن التصديق والعمل ليس من الإيمان وهذا يصطدم مع ما جاء في الأحاديث الكثيرة ومنها هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا مما يدل على أن العمل يزعل من الإيمان قال وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالصبر والسماحة قال الحسن المراد الصبر عن المعاصي والسماحة بالطاعة يعني هذا على سبيل التمثيل وإلا فالصبر أعم ولذلك اهل العلم يقولون ان الصبر ينقسم الى كم قسم الى ثلاثة اقسام صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على اقدار الله هذه الانواع كلها تسمى بالصبر وهكذا في قول السماحة على الطاعة يعني فعلها بطمأنينة وفعلها بغير كراهيه وفعلها بغير اكراه كل ذلك من الايمان قال واعمال الايمان كارثه تتعلق بحقوق الله كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بأنه المستحق للعباده قال كأداء الواجبات يعني التي فرض الله علينا كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك فهي وإن كان فيها جانب مادي أو جانب يحس الإنسان فيه بمنفعة له لكن الجانب العبادي حيث يعتقد أنه حق واجب لله يجب أداؤه سواء أفاد الإنسان من ذلك أو لم يفد لأن اعتقاد أن هذا حق لله وأنه أوجبه وأن علينا أن نستجيب لما أوجبه هذا الجانب العبادي هو الجانب الإيماني قال فأداء الواجبات وترك المحرمات فإن من يترك شرب الخمر مثلا وفعل المعاصي كالسرقة والزنا وإن كان في تركها يعني ضياع لمصالح قد يستفيد منها لكنه عندما يغلب الجانب أنها طاعة لله وأنها امتثال لأمر الله وأنه يفعلها تقربا لله فيكون ذلك هو الجانب الايماني ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره ومن ذلك قول الخير في كما جاء في هذا الحديث فليقل خيرا او ليصمت وترك الصمت ولا شك ان ترك الصمت ولا شك ان فعل الصمت مقابل فعل الخير يعد من الطاعة ومن هنا نستطيع ان نقول ان العبادة الذي يتعبد بها الانسان ربه جل وعلا على نوعين جانب ايجابي عملي وجانب سلبي فمجرد الترك من اجل الله تعالى يعد عبادة فترك الكلام غير المو او الكلام المباح الذي لا فائدة منه مجرد تركه يعد ضربا من الضروب العباد. ظاهره أنه ينفي كمال الإيمان، لأن لو قلنا ينفي أصل الإيمان، لكان هذا هو منهج ومذهب غير أهل السنة والجماعة. لأن الإيمان أجزاء فهو إذا نفى ينفي بعض الأجزاء وبعضها لا ينتفي مجرد أن تعتقد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله مجرد أن تعتقد ذلك وتقره تكون قد اشتملت على جانب من الإيمان والإسلام وهذا لا يتنافى إلا بانتفائك للا إله إلا الله فإذا أقمت الصلاة انضاف جزء آخر إلى الإيمان وهكذا حتى تتم الشعب السبعة والسبعين فإذا إذا انتفى بعضها وانتقض بعضها إنما ينتفي مقدارها ينتفي جزء أو الجزء من مقدارها مما يدل على أن الانتفاء إنما يكون في الأجزاء لا في الأصل. هذه هذه يعني من الاشياء المسلمه المقرره قال وتاره تتعلق يعني احكام الايمان او اركان الايمان تتعلق بحقوق عباده كاكرام الضيف واكرام الجار والكف عن أذاه فهذه ثلاثه اشياء يؤمر بها المؤمن احدها قول الخير والصمت عما سواه يعني الحديث جاء بثلاثة أشياء أولها قول الخير والصمت عما سواه وثانيها إكرام الجار وثالثها إكرام الضير قال فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن أحدها قول الخير والصمت عما سواه قال وقد روى الطبراني من حديث أسود بن أسرم المحاربي رضي الله تعالى عنه قال قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصني قال هل تملك لسانك قلت ما املك اذا ما املك اذا لم املك لساني يعني اذا انا ما ملك لساني املك ايش يعني اقدر استطيع او اقوى شيء أستطيع أن أملكه ولساني ما أملك إذا لم أملك لساني قال فهل تملك يدك قلت فما أملك إذا لم أملك يدي قال فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم وحث على أن الإنسان ينبغي أن يملك عليه لسانه، وهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ركز في البيان في بيانه للناس وفي تعريفهم وفي توضيحه لهم ومن ذلك الحديث المشهور حديث حديث من حديث معاد رضي الله تعالى عنه لما قال له امسك عليك لسانك قال معاد يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يعني هل ما يصدر منا من كلام خصوصا إذا كان هذا الكلام في مجال المباسطة والمزاح و مجالات العادية فهل نحن نآخذ على ذلك فقال له ويحف او في رواية ثكلتك امك يا معاذ ومعنى ثكلتك امك كأنه يقول فقدتك بأن هلكت ومت وهلاكك وموتك أيسر لها من ما تفكر فيه فكلتك أمك يا معاذ وهذا طبعا القول من النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا منه وانما عبارة يعتاد الناس ان يقولوها في حالتي يعني يقولها الواحد ولا يقصد بها حقيقتها قال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم لأنها هي التي تسجل وتكتب ويتم الحساب بموجبها فهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أهمية القول والكلام قال وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان كما في المسند يعني مسند الامام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه هذا الحديث فيه إحساس وإشعار بأن استقامة اللسان سبب في كمال الإيمان يقول هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يتوافق مع ما يشهد له من الأحاديث التي تحس على استقامة اللسان ومنها قوله فليقول خيرا. او ليصمد قال وخرج الطبراني واذا اطلق يراد به في الكبير من حديث انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ عبد حقيقة الايمان حتى يخزن من لسانه ومعنى يخزن يعني لا ينطق يسكت يخفي يعني كثيرا من ما يتكلم به لسانه بمعنى انه لا يستخدم لسانه الا فيما يحتاج اليه اما ما لا يحتاج اليه فينبغي ان يسكت عنه قال وخرج الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تزال لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك فإن نطقت خيرا كتب لك وإن نطقت غيرا كتب عليك قال علي على وبي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجاء علق عليه بقوله هذا حديث صحيح رواه احمد يعني في المسند في موضعين ورواه ايضا الترمذي والدارمي وابن المبارك في كتاب الزهد وابن ابي الدنيا في كتاب الصن قالوا في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ما يتبين ما فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب ومعنى لا يتبين ما فيها يعني لا يعبأ بها قد يقولها على سبيل المزاح على سبيل الكبر على سبيل بطر الحق على سبيل الانتقاص فتكون موجبة لهلاكه يستوجب بها النار ويهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ها؟ لا هو يعني يقولها دون أن يعبأ بها قد يقولها وهو يفهم معناها لكن لا يعبأ بأن هذه مما يدخله في النار وانه مما يغضب الله سبحانه وتعالى قال وخرج الامام احمد والترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري او لا يرى بها بأسا وهذا معنى لا يتبين ما فيها لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار وقوله سبعين خريفا يعني سبعين عاما لان المراد بالخريف العام والخريف وإن كان اسم فصل من فصول السنة لكنه لما لا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة عدر عنه بالعام فهو طريق من طرق حديث وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات يعني يقولها على سبيل التقرب وهو يظن انها يعني ليست ذات فضل عظيم، كان يقول إنسان لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله تجري على ألسنة الناس كثير ويقولونها بموجبات وبغير موجبات. فمن قالها يريد بها رضا الله ومرضاه الله وثواب الله فإنها لها شأن عند الله جل وعلا كما قال لو أن السماوات السبعة والأرضين السبعة وعامرهن يعني همن في الكون من المخلوقات غير الله سبحانه وتعالى وضعوا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة ما بهن لا إله إلا الله ولذلك ثوابها عظيم فقد يقولها القائل يقولها دون استخبار لهذا الفضل العظيم وإنما هو يرجو بها أن يذكر الله جل وعلا بها أن يتنبه من أمر كان قد غفل فيه فيكتب الله له هذا الأجر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 يهوي بها في جهنم أجارنا الله وإياكم من جهنم قال وخرج الإمام أحمد من حديث سلمان ابن سحيم عن أمه رضي الله تعالى عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ليدنوا من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء يعني يتكلم بالكلمة السيئة فيختم له بسوء الخاتمة أجارنا الله وإياكم من ذلك وهذا يؤيده ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها قال وخرج الامام احمد والترمذي والنسائي رحمهم الله من حليث بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ان احدكم يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانا إلى يوم يلقاه وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيام قال وقد ذكرنا فيما سبق حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل أي فهذه التي تكتب له وينال بها عجر الله وذوابه قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمد أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه قال وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه فقوله الخير بخلاف ما ليس بخير فيتعين فيه الصمت بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله وإما أن يكون غير خيرين فيكون, فيكون مأمورا بالصمت عنه قال وحديث معاذ وأم حبيبه رضي الله تعالى عنهما يدلان على هذا قال وخرج ابن أبي الدنيا حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ فكلتك امك وهل تقول شيئا الا وهو لك او عليك فان كان خيرا فهو لك وان كان غيرا فهو عليك اي ولا واسطه بينهما ومن هنا يقول اهل العلم ان الملائكه تكتب لأن الله تعالى قال ما يلفظ من قول وقوله من قول يعني عام لكل قول يتكلم به ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب عتيد يكتب ما يتلفظ به فإن تلفظ بالخير كتب له وإن تلفظ بغيره كتب عليه قال وقد قال الله تعالى اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال وقد أجمع السلف الصالح رحمه الله على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات يعني عن يمين الشخص من الملائكة والذي عن شماله يكتب السيئات قال وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أبي أماما لكنه باسناد فيه بعض فكأنه اعتمد على الإجماع ولم يعتمد على, إيه؟ على الخبر قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي رباه والملك عن يمينه فهذا فيه اثبات بوجود الملك عن اليمين قال وروي من حديث عديفة رضي الله تعالى عنه مرفوعة ان عن يمينه كاتب الحسنات يقول واختلف يعني اختلف اهل العلم هل يكتب كل او هل يكتب كل ما يتكلم به او لا يكتب يعني الملك إلا ما فيه ذواب أو عقاب على قولين مشهورين قال علي ابن أبي طلحة وهذا أحد علماء التابعين يروي كثيرا عن ابن عباس وقد روى عن ابن عباس صحيفة في التفسير قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر